السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيدات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا أيها الأحبة في الله هذه الأيام المباركة يضاعف فيها العمل الصالح وهذا الاعتكاف عليه أجرٌ عظيم ولكن هل يعني هذه الأعمال وهذه الصلوات مثل ما كان يفعل أولون هيا بنا نبحر،, نبحر مع هؤلاء ونرى ماذا كانوا يفعلون بالليل قصص من حياة السلف الصالح كيف كانوا يقومون بالليل وكيف كانوا يصلون إن كثيرا من الكسالة والبطلين إذا سمعوا باخبار اجتهاد السلف الصالح الأبرار في قيام الليل ظنوا ذلك نوعاً من التنطع والتشدد وتكليف النفس ما لا تطيق انا بعض الناس يقول لك يا إيش هذا إيه هذا طول الليل يصلي واحد يصلي طول الليل واحد ختم القرآن في ليلة واحد سجد من بالليل ما رفعش رسله في صلاة الفجر واحد ما شاء الله يعني سجد ما بين المغرب والعشاء رجل قام يردد آية من كتاب الله عز وجل حتى يصبح فيجد هؤلاء الكسالة والبطالين العجب من أحوال السلف الصالح من قيامهم بالليل أيها الأحبة في الله وهذا اندل على شيء يدل على ضعف الإيمان ضعف الإيمان وقلة العزيمة وقلة العزيمة وقل خوفنا من النيران ركننا إلى الراحة والكثل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والنوم والغفلة وصرنا إذا سمعنا بأخبار الزهاد والعباد وما كانوا عليه من تشمير واكتهاب في الطاعات نستغرب تلك الأخبار ونستنكرها نقول مش ممكن هل ده بيحسن ولا عجب فكل إناء بما فيه ينضح فكل إناء إيش؟ بما فيه ينضح أيها الأحبة في الله قال سعيد بن المسيب رحمه الله وهو من التابعين وهو من إيش يا عم زياد من التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله إن الرجل لا يصلي بالليل ثم صلاه الليل بقى وما فيها من الفوائد العظيمه إن الرجل لا يصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم يحب عليه كل مسلم فيراه من لم يره قط فيقول فيقول اني لا احب هذا الرجل اني لا احب هذا الرجل قيل للحسن البصري رحمه الله ما بال المتهجدين بالليل احسن الناس وجوها ما بال المتهجدين بالليل احسن الناس ايش وجوها فقال رحمه الله لانهم خلو بالرحمن فالبسهم من نوره لانهم خلو بالرحمن فالبسهم من نوره تبارك وتعالى اللهم البسنا من نور الله تبارك وتعالى صلى سيد التابعين سعيد بن المسيب رحمه الله وتعالى الفجر خمسين سنة بوضوء العشاء خمسين سنة يا إخواني يصلي بوضوء صلاة العشاء يعني طول الليل إيش يصلي ومشاء الله يتهجد ومشاء الله يعني إن على شيء يدل على حتى قلت, قلت طعام هؤلاء وقلت يعني شربهم للماء يعني واحد صلى العشاء وقام يصلي ويقرأ القرآن ويقرأ في كتب العلم حتى صلى الفجر بوضوح العشاد هذا سيد التابعين رحمه الله وكان رضي الله تعالى عنه ورحمه الله كان يسرد الصوم معنى يسرد الصوم يعني ممكن يصوم عشر فيام وربعة اسبوعين وربعة شهر وربعة يصوم كثيرا رحمه الله وكان هذا الإمام التابعي في قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلافهم تهون قال رحمه الله هو لا يصل العصر حتى يأتي المغرب ولا يصل المغرب حتى تأتي العشاء ولا يصل العشاء حتى يأتي الفجر ولا يصل الفجر حتى يأتي الظهر ولا يصل الظهر حتى يأتي العصر فمن ماتا وهو مصر على هذه الحالة وعده الله بويل في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حر فهذا حال من أخر الصلاة عن وقته فكيف بحال من ترك الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله فهذه مصيبة أيها الحبته الله قد يتعب الإنسان الآن في الطعم يصهر ويصلي ويقرأ القرآن ويصل الرحم ويتصدق ويعيش فقيرا ولكن بعد هذا السعب كله الراحة الأبدية راحة إيش أبدية أنا بتعب النهاردة بكرها السلية أنا بشتغل النهاردة عشان أجمع الأموال عشان السلاحة بعد كده كذلك المسلم يصلي ويصوم ويتصدق حتى يدخل جنة عرضها إيش السماوات والأرض ارض السماوات والارض كان شريح ابن هاني رحمه الله يقول ما فقد رجل شيئا ما رجل شيئا اهون عليه من نعسه تركها أي لا اد قيام الليل قال ثابت البناني رحمه الله تعالى لا يسمى عبد ابدا عابدا وان كان فيه كل خصلة خير حتى تكون فيه هذين الخصلتين إيه هم بقى الخصلتين دول التي يريد ثابت رحمه الله الصوم والصلاة لأنهما من لحمه ودمك الصوم والصلاة من لحمك ودمك يا عبد الله ثابت البنان رحمه الله كان لا يمر على مسجدا إلا ونزل صلى فيه ركعتين ولما مات ثابت رحمه الله فدفنوا ذلك الرجل الصالح دفنوه في قبره وإذا بآخر لبنه يعني توب في القبر تقع في داخل القبر فإذا برجل ممن قام على دفن هذا الرجل رحمه الله نظر في داخل القبر فوجد القبر مد البصر وإذا بتابت رحمه الله وإذا برائحة طيبة تأتي من داخل القبر وإذا بثابت رحمه الله يقوم يصلي في القبر يقوم يصلي إيش في داخل القبر فذهبوا فسألوا ابن الثابت ما كان يفعل أبوك فقالت إن وما لكم ولأبي وقد مات فقالوا لها قد رأينا كذا وكذا رأينا القبر مد البصر ووجدنا ريحا طيبة من داخل القبر ووجدناه يصلي في داخل القبر فقالت إن أبي ثابت رحمه الله منذ خمسين سنة وهو قائم يصلي لله بالليل خمسين سنة يقوني قيام ليه وكان يدعو بهذا الدعاء اللهم إن كنت كتبت على أهل القبور أن يصلوا فيها فاكتبني منهم فاستجاب الله له شوف أمنيت الرجل الصالح يعني ما كفاه صلاة الدنيا الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل حتى تفطرت قدماه تورمت تورمت قدماه ربما الله عليه وسلم من شدة القيام والوقوف بين يدي لا تبارك وتعالى ولما سئل عن ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا وهكذا ينبغي لنا أن نتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة في الله قال طووط بن كيثام رحمه الله ألا رجل يقوم بعشر آيات من الليل؟ فيصبح وقد كتبت له مئة حسنة أو أكثر من ذلك ألا هناك رجل يقوم بالليل يصلب عشر آيات فيكتب له مئة حسنة أو أكثر من ذلك يعني ما فيش واحد يعمل كلام ده طووس يقول يعني ما فيش راجل يقوم يصلب الليل عشر آيات بس يتكتب له مئة حسنة أو أكثر انا عشر أشوف الحد فين وقيام الليل أيها الحبة في الله يعني يبدأ برطعة سلا تحرم نفسك الخير يا عبد الله قال سليمان بن ترخان رحمه الله ان العين إذا عوتتها النوم, النوم اعتادت إن العين إذا عوتتها النوم اعتادت وإذا عوتتها الصهر اعتادت والشيخ ابن عسلمير رحمه الله يقول النفس إذا عوتتها النوم نام وإذا عوتتها القيام قامت وإذا عوتتها الصلاة صلى وإذا عوتتها النوم نامت يعني كيفما تعود نفسه احنا الان ما شاء الله كنا ندخلين على رمضان ونخايفين جدا كيف سنصوم في هذا الحر الشديد كيف نستطيع ان نصوم في هذه الايام الان ما شاء الله بقى شيء عادي جدا ويجن على الفطار ما شاء الله يمكن تشرب كبية مية وتمرية ولا حاجة وخلاص نفسك خلاص ما شاء الله ونحن في نعم كثيرة يعني بعض الصالحين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يجدون التمر حتى الطمر لا يجدوه لا يجدون ما يخطرون عليها ايها الاخوه ونحن في خير كثير البيوت مليئه قال يزيد بن ابان الرقشي رحمه الله إذا نمت فاستيقظت ثم عدت إلى النوم فلا انام الله عينا فلا انام الله عينا اخذ الفضيل بن عياض رحمه الله بيد الحسن بن زياد رحمه الله فقال يا حسين بيد الحسين بن زياد رحمه الله فقال يا حسين ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول الرب كذب من ادعى محبتي كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني كذب من ادعى محبتي فإذا, نام فإذا دخل الليل نام عني فإذا دخل الليل نام عني أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ هأنا ذا مطلع على أحبابي إذا جنهم الليل غدا أقر عيون أحبابي في جناتي يا السلام غداً أقر عيون أحبابي في جناتي اللهم بلغنا الجنة يا ربنا قال ابن الجوزي رحمه الله لما امتلت أثماع المتهجدين بمعاتبة كتب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني حلفت اجنافهم على جفاء النوم وقال محمد بن المنكذ الرحمه الله كابدت نفسي 40 عاما كابدت نفسي 40 عاما اي جاهدتها واكرهتها على الطاعات حتى استقامت لي وكان ثابت البناني رحمه الله يقول كابت نفسي على القيام عشرون سنة عشرين سنة يولا حبته في الله يعني على القيام هو تعبان مش قادر وتلذت به عشرين سنة يعني تعب عشرين سنة وجالس يتلذذ عشرون سنة يبقى كام أربعين سنة طيب كان أحد الصالحين يصلي حتى تتورمت قدمان ماذا كان يفعل يضربها ويقول يا أمارة بالسوء ما خلقت, ما خلقت إلا للعباد لما رجلية ثورم يضرب رجلية بالعصائف ويقول لها يا أمارة بالسوء ما خلقت إلا للعباد أقب أقب بين هذا الله عز وجل وناجي ربك تبارك وتعالى بالليل كان العبد الصالح عبد العزيز ابن أبي رواد رحمه الله يفرش له فراشه لينا عليه بالليل يفرش له فراشه لينام عليه بالليل فكان يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول ما ألينك ما أجملك يعني يحدث الفراش ما ألينك ولكن فراش الجنة ألين منك ثم يقوم إلى صلاته فلا ينام قال الفضيل بن عياد رحمه الله إن لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم فاعلم أنك محروم مكبل كبلتك خطيئة إذا لم تستطع قيام الليل والصيام النهار فاعلم أنك محروم كبلتك خطيئة قال معمر تل إلى جنب سليمان التميمي رحمه الله بعد العشاء الآخرة فسمعته يقرأ في صلاته تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير حتى أتى على هذه الآية فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فجعل يرددها حتى خف أهل المسجد وانصرهم ثم خركت إلى بيتي فلما رجعت إلى المسجد لأذن الفجر فإذا سليمان التميمي في مكانه كما فرفته البارحة وهو واقف يردد هذه الآية لم يتجاوزها فلما رأوه ذلفة سيئت وجوه الذين كفروا قالت امرأة مسروق الأجدع رحمه الله والله ما كان مسروق يصبح من الليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من القيام تسر الله وارمى من القيام طول الليل وكان رحمه الله تعالى إذا طال عليه الليل وتعب وتعب صلى جالسا ولا يترك الصلاة يعني إذا صلى وتعب يا أخواني كان يصلي جالسا ولا يترك الصلاة وكان إذا فرغ من صلاته يزحف يزحف من شدة التعب إلى فراشه كما يزحف البعيد كان مخلد بن الحسين رحمه الله يقول من تبه من الليل من تبه من الليل إلا أطبط إبراهيم بن أتم رحمه الله يذكر الله ويصلي إلا اغتم لذلك كان يدعى لأنه وفي ذلك إيش فليتنافس المتنافسون سورة يعام الشيخ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إنا لله وإنا إليه راجعون سورة الأخرى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون جنيه الآن جي إنا لله وإنا إليه راجعون سرطة يا شيخ محمد سرطة يا طارق ما يشي يا شيخ طارق قال ابو سليمان الداراني رحمه الله ربما اقوم خمس ليال متوالية بآية واحده ارددها واطالب نفسي بالعمل بما فيها واطالب نفسي بالعمل بما فيها ولولا أن الله تعالى يمن علي بالغفله لما تعديت تلك الآية طول عمري لان لي في كل تدبر علما جديد والقرآن لا تنقضي عجائبه والقرآن أيها الأحبة لا تنقضي عجائبه وكان السري السخطي رحمه الله تعالى إذا جنع عليه الليل وقام يصلي دافع البكاء أول الليل ثم دافع ثم دافع فإذا غلبه الأمر أخذ في البكاء والنحيب طيلة الليل يعني يدافع البكاء عشان يعرف يصلي ثم يدافعه ثم يدافعه وإذا دخل عليه آخر الليل جلس يبكي فلا يستطيع أن يملك نفسه من شدة البكاء قال رجل إبراهيم ابن أتهم رحمه الله إني لا أقدر على قيام الليل فصف لي دواء خذوا الدواء ده يا إخواني فصف لي دواء عرفت الصرع أنا عرفت العالم صايمين أو الليل صايمين يا ابني بالليل وفيس يوم بالليل هات يا طارق ما شاء الله جزاك الله خيراً جزاك الله خيراً يا أخي طارق الله يحفظك أبوك أديك جنيه بقى إن شاء الله أجازة من أبوك مو أبوك إمام المسجد <تصفيق> يبقى أولاً <واللي> يتصرف <تصفيق> طيب شوف بالدواء يا أيها الأحبة أخي الله راجل جاء لإبراهيم ابن أتم وقال له يا إبراهيم يا ابن أنا ما بقدرش أقيم الله لا أستطيع أن أقوم بالليل فصف لي دواء خذ الدواء عبدالله ويأمة الله قال لا تعصيه بالنهار شوف الكلام الجميل باعنا مشيح قال له لا تعصيه بالنهار لا تعصيه بالنهار لا تعصي الله بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل يبقى عرفنا وصير برامين ابن قال له لا تعصيه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل فإن وقوفك, وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف من أعظم الشرف والعاصي لا يستحق ذلك الشرف وكلنا ذلك العاصي والله الذي لا إله غيره كلنا ذلك العاصي اسمع يا طارق هذه الوصيلة يا طارق جاء رجل إلى إبراهيم بن أتهم. نسمع هذه جيدة ونحفظها نحفظها ونسأل فيها يا أخي محمد يعني الآن مطلوب منكم تجاوبوا على هذه الإجابة الآن احفظ جاء رجل إلى إبراهيم بن أتهم. فقال له لا أستطيع أن أقوم بالليل فصف لي دواء فقال لا تعصيه بالنهار فهو يقيمك بين يديه بالليل ثم قال له رحمه الله فإن وقوفك بين يديه في الليل من أعظم الشرف والعاصي لا يستحق ذلك الشرف شرف الوقوف بنذي العز وجل العاصي لا يستحقه وكلنا ذلك العاصي وأنا أولكم والذي لا إلى غيره نحن عصاه نسألنا يا توب علينا اللهم توب علينا لنتوب واغفر لنا طيب قال سفيان التوري رحمه الله حرمت قيام الليل خمسة أشهر حرم من قيام الليل سفيان التوري خمس أشهر أيها اللي حبة في الله بسبب ذنب أذنبته ذنب واحد نحن كان بغى بنذنب نحن عندنا شويل الذنوب كشولة وحلل وبلاليس مليان ذنوب ولا حول ولا قتل إلا بلال عين عظيم والله الذي لا إله وضيب ذنوبنا كثير يعني سفيان يقول بذنب واحد حرمت قيام الليل خمسة أشهر خمس شهور قال رجل للحسن البصري رحمه الله يا أبا تعيد من أبو سعيد يا ابن من أبو سعيد يا زياد والله العلد أنا شك أنهم يكونوا صيمين لحد الوقت يا شيخمين من أبو سعيد يا شيخ محمد حسن البطري عنده ابن اسمه سعيد فالراجل بيقول له يا أبا سعيد تعلموا ترجمة المشايخ والعلماء من أبو سعيد يا ابن حسن البطري من أبو سعيد يا شيخ حمد الحسن البصري احفظ يا ابن اسم النزي اعرف العلماء والصحابة والتابعين والسلف الصالح اعرفهم الله يحفظك نحن الآن في قيام الليل شوف إحنا قاعدين أو نحكي قصص ومكتوب أن أنت في قيام الليل نريد أن نستمر على هذا حتى ندرك ليلة القضر ولا ن... يعني نريد أن يسبقنا إليها أحد نريد أن نشارك في هذا الخير العظيم حتى لو نمنى في المسجد والله يكتب لك الأجل وأنت قاعد استغفر الله لا إله إلا الله وأنت ثلث بنية أن يغفر الله لك وأن يبلغك الله ليلة القضر وأن يعنى فيها على الصيام والقيم هذا فضل عظيم يا خطار حفظك الله وبرك الله فيك وجعلك من أهل القرآن ولو معان ها <تصفيق> شخطار طي وقال رجل للحسن البصري رحمه الله يا أبا سعيد من أبا سعيد بقى عم الشيخ محمد يا زاكر من المصري ولا المصري ولا البصري حسن البصري يا شيخ محمد طي إني أبيت معافى وأحب خيام الليل وأعد طهوري فما بالي لأقوم لا يقول له أنا بايت مية مية ما عنديش لم مرض ولا عندي حاجة وعمال مجاهز المية والطهور ومجاهز كل حاجة ومش قادر أقول بالله ماذا قال له آبا سعيد ماذا قال له قال له ذنوبة قيدت الذنوب كتفتك مخالتك ما قدرتش يقوم بالله وقال رجل للحسن البصري أعيان قيام الليل قال له قيدتك خطايات قيدتك خطايات الذنوب تقيد يا لحبة في الله وقال ابن عمر رضي رحمه الله رضي الله تعالى عنهما وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من بقى رضي الله عنهما أذن نفسر دي متى أقول أنا بقول رضي الله عنهما عن مين قال ابن عمر رضي الله عنهما يبقى رضي الله عن مين؟ ها؟ احسنت يا زياد يبقى رضي الله عنهما عن, عن عن عن ابن عمر وعن عمر ماشي يا اخواني يبقى لما نقول رضي الله عنهما يبقى عن مين؟ عنه عن ابي في واحد خطيب في السعوديه كان بيخطب وطبعا في خطباء في السعوديه نطلان يا يصلح لنا حالهم فكان بقمر فقال قال عمر رضي الله تعالى عنها فمصيب يقول رضي الله تعالى عنه فهنا يا إخواني ما ينفعش تقول رضي الله عنهما إلا إذا كان أبوه صالح او من الصحابة ماشي يبقى رضي الله عنه يبقى هو فقط يبقى مات أبوه على الشرك مثلا طيب قال ابن عمر رضي الله عنهما اول ما ينقص من العباده التهجد بالليل اول حاجه تنقص من العباده التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقراء يعني الانثى يقرا ويرفع صوته اقفل ده يا شيخ محمد اقفل السماعه اللي ويرفع صوته بالقراء اول ما ينقص من العباده التهجد بالليل ورفع الصوت فيها بالقراء قال عطاء الخرصاني رحمه الله إن الرجل إذا قام من الليل متهجدا فرح بذلك فرحا شديدا في قلبه وإذا غلبته عينه فنام عن حزبه أي عن قيام الليل أصبح حزينا منكسر أصبح حزينا منكسر القلب كأنه فقد شيئا على هنا محمد على هنا محمد قمنا تعال قدام يا شيخ هنا شيخ أقبلوا على العلم الله يذيكم رأى معقل ابن حبيب رحمه الله قوما يأكلون كثيرا رجل مصطلحين شاف جماعة عملين يأكلوا نزلين يضحنوا طح ماشي فقال ما نرى أصحابنا يريدون أن يصلوا الليلة يعني كده شكلهم مش هيصلوا الليل أصل مصيب ما نرى أصحابنا أنهم سيصلوا بالليل يعني كل سنة انتطي ولذلك بقول لك من أكل كثيرا يعني نام كثيرا خسر كثيرا خسر كثيرا وقال مسعر بن كدام رحمه الله حسن على عدم الإكثار من الأكل وجدت الجوع يطرده رغيف وجدت الجوع يطرده رغيف وملء الكف من ماء الفرات وقل الطعم عون للمصلي وكثرة الطعم عون للسبات يعني الجوع يطرده الغيف الغيف عيش يطرده وشربط مية من ماء الفرات اشتكف يا رجالة كان الصحابة مش لقين حياة خالص يحط تمراء يحطها في فقه يمص فيها ويشرب علىها مية طول النهار احنا ما شاء الله بنفتر ونتغدى ونتعشى وإيه حيات تقيله دي فول الصبح طبق فول ومع فحل بصل كل بصل وانسى اللي حصل صحيح كل بصل وانسى اللي حصل هو ده نحن نشير بهذا النظام فنسأل الله العفو والعافية كان العبد الصالح علي بن بكار رحمه الله تفرش له جارية وفراش فيلمس بيده ويقول والله إنك لطيب يحط يده على الفراش بتاع النوم كده يقول والله إنك لطيب والله إنك لبارد والله لو لا, لا, لا علوتك ليلة والله ما أنا نايم عليك الليل شوف يقول والله أنت طيب وبارد ولا والله ما أنا نايم عليك في الليل شوف الرجالة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاء شوف بقى إيه؟ يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال يعني لا تلهيهم تجارة ولا باين عن ذكر الله وإقام الصلاة وإثاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ثم يقوم يصلي إلى الفجر يقول والله أنت لين وأنت بارد وجميل والله العظيم أن ننام عليك في الليل ثم يقوم يصلي حتى صلاة الفجر قال الفضيل بن عياد رحمه الله أدركت أقواما يستحيون من الله أدركت أقواما يستحيون من الله في سواد الليل من طول الهجعة طول القيام. يستحيون من الله عز وجل يخافون من الله إنما هو على الجنب فإذا تحرك أي أفاق من نومه قال ليس هذا لك قوم خذي حظك من الآخرة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون سورة يا شيخ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون المفروض الحافظ على طول يقول سورة كتب أيها الحبيب قال هشام الدستوائي رحمه الله إن لله, عباداً إن لله عباداً يدفعون النوم مخافة أن يموت في منامهم الله أكبر إن لله أقواماً يدفعون النوم مخافة أن يموت في منامهم يعني ما يرداش ينام لحتاً يخاف أنه يموت ويموت هو ناي ولكن ما عايز يموت هو إيش؟ متهجد صاحي يذكر الله عز وجل عن جعفر بن يزيد رحمه الله واسمع إلى هذه القصة الجميلة الروعة قال خرجنا غزاة إلى كابل وفي الجيش صلة ابن أشيم العدوية رحمه الله فطرك الناس بعد العتمة أي بعد العشاء صلة ابن أشيم طرك الناس بعد صلاة العشاء طركهم ومشي ثم اضجع فالتمث غفلة الناس حتى إذا نام الجيش كله وتبصله فدخل غيطه وهي الشجر الكثيف الملتف على بعضه فدخلت في إثرت فتوضأ صلة ثم قام يصلي فابتتح الصلاة وبينما هو يصلي اسمع إلى القصة الجميلة وبينما هو يصلي إذ جاءه أسد عظيم هو وقف يصلي آتاه أسد عظيم فدنى منه وهو يصلي ففزعت من صوت الأسد فصعدت على الشجرة قريبا من صلة أما صلة فوالله الذي لا إله غيره ملتفت إلى الأسد انظر إلى قوة الإيمان أيها الحبيب فيقول الرجل والله الذي لا إله غيره ملتفت إلى الأسد ولم ينظر إليه ف ولا خاف من صوت الأسد ولا بال به ثم سجد صلة فاقترب منه الأسد فقلت الآن يأكله الآن يفترسه فأخذ الأسد يدور حوله ولم يصفه بسوء ثم لما فرغ صلة من صلاته وتلم التفد إلى الأسد وقال أيها السبع اطلب رزقك في مكان آخر فولى الأسد وله زئير تتصدع منه الجبال فما زال صلة يصل حتى إذا قرب الفجر جلس, جلس فحمد الله محامد لم أسمع بمثلها إلا ما شاء الله ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يكترئ, يكترئ أن يسألك الجنة شوف الرجل ماذا يقول أيها الحبة في الله يقول اللهم إن أسألك أن تجيرني من النار أو مثلي يكترئ أن يسألك الجنة يعني ما قدرش يسألك الجنة يا رب ثم رجع رحمه الله إلى فراش أي إلى الجيش الذي أضله طول اليوم فأصبح وكأنه بات على الحشاية يعني بيت معاك وهي الفراش الوثيرة الناعمة ورجعت إلى فراشي فأصبحت وبي من الكسل والقمول من الشيء ما الله به عليم الرجل اللي كان بيتابعه هو بيصلف بين الشجر طول النهار طعب أما صلة رحمه الله كان نشيطا وكانه بات على فراشه طيلة الليل بارك الله يعني في وقت هذا الرجل وكان العبد الصالح عمر بن عتبة ابن فرقد رحمه الله يخرج للغزو في سبيل الله فإذا جاء الليل صف قدميه يناجي ربه ويبكي بين يديه كان أهل الجيش الذين خرج معهم الذين خرج معهم لا يكلفون أحدا من الجيش بالحراسة لأن عمر قد كفاهم ذلك بصلاته طول الليل ما كانوا يجب يكلفوا حد عشان عمر دي أصلا طول الليل كان وقف يصلي طول الليل كان وقف إيه يصلي أنا أختم الآن ان شاء الله لأن عمر قد كفاهم ذلك بصلاته طولة الليل وذلك وذات ليلة في الليلة من الآله أيها الأحبة في الله وبينما عمر بن عتب رحمه الله يصلي من الليل والجيش نائم إذ سمعوا زئير أسد مفزع فهربوا وبقي عمر في مكان يصلي وما قطع صلاته وللتفت فيها فلما انصرف الأسد ذاهبا عنهم رجعوا لعمر فقالوا له ما خبت, ما خبت الأسد أنت تصلي فقال إني لا أستحي من الله أن أخاف شيئا سواه إني لا أستحي من الله أن أخاف شيئا سواه